بسم الله الرحمن الرحيم سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فصبر صررا جميلة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كلمه وتكون الجبال كالعين.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 إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معمون للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين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 فَمَنِ ٱتَّغَوَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ, هم بِشَهَٰدَٰتِهِمْ قَٰٓئِمُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَٰوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهضعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيضمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم